وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رجقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن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 119. وما مسكم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا